أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسالونك عن النفس قل النفس أمانة فإن أمر الله رسولون فاتبع الله الله رسوله سَوْفَ في قُلُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا سلام نصيب